لكل يساعد إن شاء الله في النظر في الأمر هذا ولدان عبد الملك وعبد العظيم نعم رقاهم الاثنين الحمد لله من عنده وين هو السلطة من عنده ولد فليجلس عنده، من كان له ولد فليجلس عند أبيه، كل ولد يجلس عند أبيه. حمد وين هو؟ أول من خالف القاعدة؟ وين هو؟ هه؟ موجود. كل ولد يجلس عند أبيه. اعطيني تحفة ما عنديش تحفة. متابع أنت مع حد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أين وصلنا؟ نعم. طيب سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول المؤلف هنا عرف الكلام فماذا قال نعم أنت قم الكلام ما هو الكلام في اللغة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعين أحسنت جزاك الله خيرا الكلام له معنيان اجلس في اللغة وفي الصلاح النحاة فمن يقول أنا نعم هذه الجهة نائمة قم يا رافع يدك قم نعم الكلام له معنيان أحدهما لغوي والثاني نحوي الكلام في اللغة قال المؤلف عبارة عما يحصل بسببه فائدة وقلنا الأولى أن يقال إن الكلام نطق مفهم خروجا من قول بعض أهل البدع بالكلام النفسي اعتمادا على بيت من الشعر ما هو من يحفظ البيت فليقل ها أنا ذا أنت تحفظ البيت نعم قم قم الذي يرفع يده هناك قم ما هو البيت الذي اعتمد عليه على الكلام النفسي أن الكلام يكون في النفس ويسمى كلاما قول الشاعر الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما إجلس. نعم من يحفظ البيت حفظا متقنا قم يا أخان المتكئ على الجدار أنت اجلس حفظكم الله اجلس أنت قم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وهذا كلام ليس بحق فإن الكلام يكون بصوت وحرف وربنا عز وجل تكلم بصوت وحرف على الوجه اللائق به عز وجل في إثبات صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضرب لله الأمثال ولله المثل الأعلى قم يا خان نحوي قم القرآن كلام الله ليس مخلوقا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أدلاتك خذ مكبر الصوت من أجل أن تكون أكثر فصاحة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله نعم عندك صداع انا فؤان الله فخوكم النحوي تنزيل من الله احنا من, أنها من, يعني من, يعني من تنزيل من الرحمن الرحيم نزل به روح الامين على قلبك والحواميم أيضاً والحواميم اجلس يا النحوي نعم فمن يقول أنا نعم قم يا أيها الرافع يدك قم لا الذي وراءك الذي وراءك الذي وراء وراءك قم قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما في إثبات صفة الكلام وليس أن القرآن كلام الله فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه وهذه تسلم على الأولى هذا طيب في إثبات صفة الكلام احسنت اجلس نعم فمن يقول ها انا ذا الاخير قم الاله الخلق والامر هذا اجابة قوية من القائل بهذا الدليل انت صاحب القوة والبشت، ها؟ على له الخلق والأمر يعني فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، وكلا والقرآن أمر الله عز وجل دليلك. لقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري؟ ما الكتاب ولا الإيمان؟ نعم. وكذلك أنزلنا إليك صح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فإذا القرآن هو أمر الله عز وجل ليس مخلوقا وهو كلامه ولما فرق بين الخلق والأمر دل ذلك على أنه ليس بمخلوق هو كلام الله عز وجل تفضل استريح إذا قلنا ما هو التعريف المناسب للكلام في اللغة نطق مفهم نطق مفهم والشعر الذي اعتمد عليه قائله نصراني هذا الكلام في اللغة بقي الكلام عند النحويين فمن يقول أنا نعم أيوة أنت يا في الطرف أنت قم أيوة. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع إذا كم يشترط شرطا أربعة شروط مجتمعة أو متفرقة مجتمعة أحسنت طيب اللفظ ما معنى كونه لفظا صوت صورة هو صوت مجتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالالف وتنتهي باليا احسنت كقولهم احمد يكتب سعيد والشرط الثاني أن يكون مركبا ما معنى كونه مركبا ما معنى كونه مركبا عند الذين في الزاوية التي من الشمال ففي الزوايا خبايا أين عبد المؤيمين أين هو ما معنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر تركيبا إسناديا أحسنت مسند ومسند إليه لماذا قلنا تركيبا إسناديا عندنا مركب إضافي عبد الله هذا مركب إضافي أو لا عبد مضاف والله مضاف إلي اسم الجلالة وعندنا تركيب مزجي مثل بعلبك وحضر موت هذه كذلك لا تكون كلاما لأنه لا يحصل بها مسند ومسند إليه فإذن التركيب المراد به تركيبا إثناديا قام زيد يصلح أن يكون كلاما يصلح زيد مجتهد يصلح يصلح ضرب محمد زيدا يصلح يصلح يقال إن بشر الحافي وهو من أهل السنة ولذلك قال ذهبي بشرنا بشر الخير وبشركم بشر الشر من بشرهم يا أخانا النحوي قم سؤال كبير بشروا هو هو بشر الذي <تصفيق> هو بشر بشر أخوك من نحوه قدر يقول بشر بشر هذا المعتزلي صح لكن بقي من بشر وقد بدأ أمام طاهر بن عياد قم مبارك الله فيك بشر هذا من هو الذهب يقول بشرنا بشر الخير وهو بشر الحافي وبشركم بشر الشر من بشرهم بشر المريس أحسنت جزاك الله خيرا تفضل مكانك ذاك أنفع لك طيب بشر الحافي أراد أن يدرس الناحو فقالوا له ضرب محمد زيدا قال لماذا يضربه قالوا يا بشر هذا مثال قال فهل هذا حصل صدقا قالوا لا قال لا أريد علم أوله كذب المهم بشر الحافي من أهل السنة رحمه الله وكان عابدا زاهدا وكان وارعا وقال الإمام أحمد لأخته من بيتكم يخرج الورع طيب معنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر قلنا تركيبا إسناديا نقرأ إن شاء الله قال فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. محمد مسافر كم كلمة؟ كلمتان. العلم نافع كلمتان. يبلغ المجتهد المجد ثلاث. لكل مجتهد نصيب ثلاث. العلم خير ما تسعى إليه واحد اثنين ثلاث أربع خمس طيب قال فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحات إلا إذا ضم غيرها إليها إذن لابد من التركيب تركيبا إسناديا مسند ومسند إليه الآن لو قلت عبد الله كلام عند النحات كلام من القائل كلام فليقم ترازعت ترازعت عبد الله لا تكون كلاما لماذا قم أنت عبد الله لا تكون كلاما لماذا لأنها ليست مركبة هذا مركب عبد الله لم تحصل بسبب فائدة لكن هو مركب أو لا، مركب. آه، مركب. مركب. أنت تقول بأنه ليس كلام بناء على أنه لم تحصل بسبب فائدة أو بناء أنه ليس بمرك بناء على أنه مفرد. لم تحصل بسبب فائدة. فائدة. لكن توفر فيه شرط أنه مركب. نعم. توفر توافقونه أو تخالفونه. نعم. الذي يخالفه يرفع يده. كثير يا أخانا لا يضرك هذا الخلاف أنت لا تهتز للمخالفين ولكثرتهم ها؟ لا تهتز لكنك على خطأ اجلس بارك الله فيك نعم قم عبد الله مركب مركب إضافي أحسن واشترط في المركب كي يكون كلاما أن يكون تركيبا سناديا السؤال عندك أنت قم قم لما أنت الذي وراءك حضر موت كلام أين تقى حضر موت لا تلقينه أنتقع هي مصر مسموك أخوك محمد يقول أن حضر موت في مصر عصابة أو أخطاء كنت تكره حصة الجغرافيا لا ليست في مصر يا أخيانة نعم اختر واحدة من أصحابك قم قم قد أشار عليك هذا من أصحابك حضر موت حضر موت هذه أين تقع هي مدينة ولا إيش ولا مصنع ولا الشركية نعم أنت تدري هذا الولد جزاكم الله خيرا قم أنت أخبرك أحد أحد أخبرك ما أخذتها من هنا أو هنا سمعتها اجلس يريد أخا ما قد سمعها من أحد نعم من القائلها أنا ذا قم السؤال يقول من القائل بيعة أبي بكر الصديق ثلثة وقى الله شرها لماذا تقولها أنا ذا نعم قل عمر بن, عمر بن الخطاب أحسنت إذن نرجع الآن للسؤال الأول السؤال بارك الله فيك عبد الله ليس حضر موت هي كلام أو ليست بكلام على كل كما أجاب أخونا هي في بلاد اليمن لا تعلم قم أنت المقابل قم أن تجلس وأن تتفضل وأن تجلس نعم مركب تركيبا مزجيا ولذلك ليست بكلام اشترطنا في التركيب أن يكون تركيبا إسناديا أحسنتم يعني الكلام قد يتالف من اسمين صح صح كقولك محمد مستهيد وقد يتالف من فعل واسم كقولك قام محمد صح وهل يتالف من فعلين نعم لا يتعلف من فعل وفاعل طيب قال فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحات إلا إذا انضم غيرها إليها سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة الآن الأمثلة التي بين أيدينا التي قرعناها وحقيقية في انضمام كلمة إليها أخرى صح ليس هناك تقدير قال أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد التقدير محمد أخي صح صح ولا الآن انضمام الكلمة إلى أخرى حقيقيا هنا أو تقديريا تقديريا لأنك قدرته ولم تأتي به ظاهرا في كلامك إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد والتقدير محمد أخي صح؟ محمد أخي كلمة أم كلمتان أم ثلاث عندك أنت أيها القائم اجلس خطا نعم أنت يا ولد قم اشقال كلمتان اجلس خطا من قيلها انذا قم محمد اخي ثلاث كلمات اين هي محمد كلمة واخه كلمة وليا كلمة صح الضمير يعتبر من الأسماء إذا ثلاث كلمات وليست كلمتان قال من أخوك فتقول محمد فهذه كلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات إذا أين الكلمة الأولى محمد أين الثانية أخ أين الثالثة أليا أليا ضمير صح ضمير مخاطب أو متكلم أو غائب ضمير مخاطب أو متكلم أو غائب متكلم بإجماع بينكم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 لأن السامع ماذا ينتظر لأن إذا هذه إيش؟ الشرط صح فإذا حضر هذا فعل الشرط نحتاجه جواب الشرط نحتاج إلى جواب الشرط إذا حضر الأستاذ ثم سكت لا يسمى كلاما رغم أنه صوت الجواب رغم أنه لفظ الجواب نعم صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية فهل هو مركب نعم فإنه مركب مسند ومسند إليه إذا ما الذي تخلف كونه مفيدا لأن السامع لا يزال ينتظر إذا حضر الأستاذ ما الذي يحصل قال إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات إذا كلمة حضر كلمة الأستاذ كلمة لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاماً لماذا لحصول الفائدة عرفتم الآن من يأتي لي بكلام أو بجملة لم تكن كلاماً لعدم حصول الفائدة من قم هذا أخونا المصرات إذا جلس محمد هذا لا يسمى كلاما صح لأن السامع لا يزال ينتظر فإذا قلت قام أبوه يجلس بارك الله فيك ما وجدت في الدنيا إلا هذا المثال إذا شربت الماء إذا شربت الماء شبعت ما شاء الله هذا عندكم في مصراتة الماء يشبع يجلس بارك الله فيك نعم قم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له لا وأنصتوا هكذا لا بس طيب هذا, هذا هذا كلام ما في كلام صح قم قم لأهات لي, لي كلام لا يعد كلاما لتخلف الفائدة كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن ثم تسكت صح السامع ينتظر ما هي هاتان كلمتان فإذا قلت صار كلاما صح فإذا قلت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار كلاما لأن السامع لا يزال ينتظر. أحسنت على هذا المثال يا أخان نزاك الله خيرا نعم أنت هات مثال ورقة تقول الصغار يشوشون علينا في الخلف فنرجو التنبيه كل ولد, ولد يبقى عند أبيه يجلس عند أبيه نعم بطل التيمم إذا قال إذا مع أن هذا ليس على إطلاقه قد يحضر الماء ويبقى التيمم نعم كان يكون تيمم لوجوده المرض وعدم القدرة على استعمال الماء لا تشوش على إخوانك فقهيا اجلس. نعم قم يا بني أنت هذا الأخ لا لا الذي وراء نعم إذا نجح الطالب إذا نجح, الطالب إذا, نجح الطالب إذا نجح الطالب فسوف أكرمه طيب أحسن في الأول إذا قال إذا نجح الطالب لا يعده كلاما فلما قال فسوف أكرمه صار كلاما نعم اريد مثالا اخيرا مثالا اخيرا الهدوء يا اخوان الهدوء الله يحفظكم نعم قوم عند اخينا ذاك قوم هات مثالا ينسي الامثله السابقه ايوه <تصفيق> إذا سألنا الشيخ أجبنا طيب نظاك الله خير صح ومعنى كوني موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني يجلس الله يحفظك إذن الألفاظ هي في الواقع قوالب لإيش للمعاني واللفظ يدل على معنى فيشترط في الألفاظ التي تستعمل كي يكون الكلام أو الألفاظ كلاما أن تكون مما وضعتها العرب أخرج الكلام الذي ليس من كلامه العرب كلام الفرنج وكلام الترك والبربر الفرس ونحو هذا وإن كان بعضهم ينتصر للبربر أنهم من أصل عربي أظن أن ابن حزم ينتصر لهذا أن أحد بربري هنا من البربر أنت منهم طيب جزاكم الله خيرا معروفون بالشجاعة لكن أيضا قد ذكر عنهم شيئا آخر لن أذكره طيب قال حضر كلمة وضعها العرب لمعنى مثلا كلمة حضرة الآن هذه من الكلمات العربية استعملها من العرب وهي تدل على معنى تدل على معنى ما هو الحضور جلسه الجلوس وقفه الوقوف هات مثالا آخر هات مثالا لكلمة لها معنى اشتعملها العرب نعم نعم حرف هذا طيب نعم حرفه ماذا حرفه جواب صح احسن ده. طيب استريح يا ابني انت جالس جلسة تتعب هذه الله يحفظك نعم قم اشخال اشخال صلى المصلون نريد كلمة لها معنى استعملها العرب صلى بمعنى صلى بمعنى يصلي يجلس نعم نزل بمعنى النزول صح نعم أنت ماذا تقول ذهب بمعنى الذهاب صح نعم أنت أحمل بمعنى الرجوع أحسن أقولكم أحمد يقول رجع بمعنى الرجوع نعم أنت صح بمعنى قفز خطير أنت لا اجلس قم ركبا بمعنى الركوب ما شاء الله نعم قم قام بمعنى القيام صح نعم لا ما هي الرؤى الرؤية رأى بمعنى الرؤية صح أحسن نعم وغيرها كثير هكذا وغيرها كثير قال بمعنى القول صح طيب قال حضر كلمة وضع العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي إذا حضر هذه هي اسم أو فعل أو حرف فمن يقول أنا نعم حضر هل هي فعل أم اسم أم حرف لكن بعدها سؤال قوي نعم اهدأ الصوت يا إخوانا قم يا أخانا نادر قم نعم أخوكم نادر يقول حضر فعل ماضي كيف عرفت عنه فعل يا أخانا نادر أخوكم نادر اختار حديث من صمت نجا يقول أخوكم نادر إن حضر فعل لأنها دخل علي دخلت عليه حروف لا تدخل تدخل عليها حروف لا تدخل إلا على الفعل سوف أخوكم نادر يقول أنه سوف من علامات الفعل الماضي فهل سمعتم في حياتكم سوف حضر نادر نعم فمن يقول أنا قم يا ذا العمامة قم حضر فعل كيف عرفت يعني لأنه دل على معنى الحضور في الزمان الماضي، إذن الأفعال تدل على الحدث، صح؟ والأسماء تدل على الذات. الاسم يدل على الذات، والفعل يدل على الحدث، والحدث لا بد أن يقترن بزمن. الحدث لا بد أن يقترن بزمن. لما تقول حضر؟ الضوء. لما تقول حضر الضوء هذا الآن بارك الله فيكم حضر بمعنى الحضور. لكن هل هو حضور هذا الضوء قبل أن أتكلم أو في أثناء كلامي أو بعد كلامي إذا له علاقة بالزمن؟ فالأفعال لها علاقة بالزمن. والأسماء ليس لها علاقة بالزمن. اسم أخينا غير خير. اسم أخينا نادر له علاقة بالزمن. الجواب هل يقال نادر في الماضي؟ نادر في الحاضر؟ نادر في المستقبل؟ لا. لكن لو قلنا حضر نادر هذا في الزمن؟ الماضي، وإذا كان في المضارع الذي هو للحال أو الاستقبال نقول يحضر نادر وإذا أردنا فعل الأمر ماذا نقول أحضر أحضر يا نادر طيب أو نقول له اجلس يا نادر وأن تجلس بارك الله فيك هذا يراد أهل ورقة من النساء الرجاء تنبيه النساء على إزعاج الأطفال لأننا لم نفهم نرجو نرجو نرجو, نرجو من الأخوات جزاهن الله خيرا أن ينتبهنا لأبنائهم وأطفالهم لأبنائهن ولأطفالهن من التشويش والإزعاج لأن هذا يضيع الفائدة على الأخوات وهن قد جئنا ربما من أماكن بعيدة وبعضهن آثرت هذا الدرس على أمور كثيرة في بيتها فنرجو من الأخوات جزاهن الله خيرا أن يسكتن الأطفال أو أن تبتعد بولدها بعيدا عن أخواتها حال بكائه وتسعى في إسكاته وجز الله الجميع خيرا ولا تحرم نفسها الخير والأجر هي الآن في تحصيل العلم النافع فلا ينبغي أن تضيع هذا الأجر بأن تؤذي أخواتها بالإزعاج ربما منها أو من أطفالها طيب أين وصلنا؟ طيب إذن الألفاظ المستعملة ينبغي أن تكون من الكلمات التي وضعتها العرب للدلال على معنى من المعاني قال وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم إذن هو اسم علم صح, صح لنميز كل شخص عن آخر محمد الذات المسمات بمحمد علي الذات المسمات بعلي حضرة الذات المسمات بحضرة ممكن ممكن لا لأن هذا ليس اسما يسمى به شخص إنما هو فعل مقترن بزمن فعل مقترن بزمن والذات ليس لها اقتران بالزمان ليس لها اقتران بالزمان نعم نعم الاسم ايضا قد يدل على الحدث ك مجيء مثلا مجيء اسم فهو يدل على حدث ويدل على زمن اسم مجيء كلمة مجيء ايوه اسم يدل على حدث ويدل على زمن صحيح تدل على حدث نعم ايضا الفعل ولكن هو يدل على حدث؟ هو الأصل أن الأفعال تذل على الحدث ولذا تقترن بزمان والذات والاسم يذل على الذات هذا إذا كان علما عليها لكن المجيء ليس علما نحن لا نسمي شخصا أو شيئا بأنه المجيء لا بس لا بس لكنه ليس علما على شيء صح؟ طيب قال هنا وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. والاسم لماذا سمي إسماً؟ البصريون والكوفيون البصريون يقولون سمي إسماً لسموه على أخوي الاسم له أخوان له أخوان الاسم له أخوان الفعل والحرف الاسم سمى عليهما سمى عليهما فهو لا يحتاج إليهما وهما يحتاجان إليه فقالوا سمي الاسم لسموه البصريون ماذا قالوا؟ سمي سمي الاسم اسم من الوسم أي العلامة علامة على مسمى إذا قلنا محمد فهو علامة على الذات المسماة بمحمد وإذا قلنا علي فهو علامة على الذات المسماة بعلي إذن الاسم سمي اسمًا على قولين. من الوسم أي العلامة ومن السمو على أخويه الفعل والحر ولذلك الجملة عادة تتركب من حدث وذات وصل حدث وذات وصلة الحدث ما هو؟ الحدث ما هو؟ الفعل والذات الاسم وصل الحرف وصلت وصلت او لا يعني الان الحرف يوصل ما بين الفعل والاسم تقول جاء زيد من المدرسات جاء زيد من المدرسات ماذا فعلت من هذه صلة هكذا بين الاسم والفعل وبدون من هذا لا يستقيم الكلام بدون من لا يستقيم الكلام إذن عندنا إما حدث هذا يدل عليه الفعل وإما ذات يدل عليه الاسم وإما صلا فهي للحرف وصلت من هو الذي مستغني عنهما الاسم وهما مفتقران إلي صح الآن هل يأتي فعل بلا فاعل أجل وهل يستطيع الحرف أن يأتي في جملة بلا فعل ولا اسم ما يستطيع أما الاسم فيقول أنا أستطيع أن أستغني عنكما فيبقى الاسم دون فعل ودون حرف تقول محمد صح صح ولا لا لكن هل تقول مثلا جاء بدون فاعل لا وهل تأتي بحرف من عن على إلى بدون فعل ولا ف... بدون فعل ولا اسم الجواب لا واضح الآن طيب إذا وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعها العرب فإذا قلت حضر محمد نعم يعتبر كلاما الجواب لا يعتبر كلاما لماذا لأنه ليس من لغة العرب إنما من لغة الفرينج طيب وكثير من الناس اليوم تأثروا بكلام الإفرند كثير يتكلم كلمتين عربيتين ويدخل بينهما كلمة من كلام الإفرند إنجليزي أو غيره ويحسب أنه يحسن صنعا من أجل أن يقولوا عنده لغة مثقف دكتور حتى إن بعضهم قد أغرق في تعلم لغة الكفرة فإذا تكلم معك يقول إيش تقولون لها هذه بالعربي كأنه من أصول ألمانية المهم يا إخوة لا شك أن هذا من التأثر بالكفرة والإنسياق ورائهم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن القوم إلا هم ومن تسبها بقوم فإنه منهم وشيخ الإسلام التيمي يقول من اعتاد التكلم باللغة إن اعتياذا التكلم باللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم وقلنا أن التأثر الذي حصل في لغة العرب بسبب إسلام بعض الأعاجم وبسبب دخول كتب اليونان كتب الفلسفة فتأثر اللسان العربي والآن يرحل كثير إلى دول الكفر ويسافر الكثيرون من أجل أن يتعلموا كلام الإفرانج والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم الإبرية، ولم يأمر الصحابة كلهم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 والبربر عندهم هذا الكلام كلام عرفتم لكن الكلام الذي هو كلام عند أهل العربية هو ما كان مما وضعته من العرب للدلال على معنى من المعاني إذا أربعة شروط يجب توفرها ليكون الكلام كلاما عند النحاة فما هي هذه الأربع قوم يا أخانا المتكي على الجدار الأخير قم أن يكون كلاما مفيدا مركبا أن يكون بالوضع العربي هذه ثلاث نعم اجلس قم يا أخانا أنت هذا الأخ أيوه لا بس قاموا اثنين لا حولهم أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا بالوضع العربي. قال هنا أنثلة المستوفى الشروط الجو صحو كلام كلام قم أن تخبرنا الجو صحو كلام كيف عرفت لأنه لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية ومركب لأنه مؤلف من كلمتين تركيبا اسناديا وحصلت به الفاء مفيد لما أقول الجو صح السامع ينتظر شيء آخر لا وصلت الفائدة موضوع بما وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني يعني من كلام العرب أحسن اجلس البستان مثمر كلام كلام كلام, كلام الهلال ساطع كلام توفرت الشروط هل هو لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية هل هو مركب مؤلف من كم كلمة كلمتين مفيد مفيد السامع ينتظر في شيء آخر لا ينتظر وضعته العرب مفردات مما وضعته العرب للدلال على معنى من المعاني يعني الهلال ساطع كلمة واضحة معلوم معناها السماء صافية كلام يضيء القمر نهارا كلام يضيء القمر نهارا كلام سبحان الله نام قم الهدوء يضيء القمر نهارا هي مكتوبة ليلا فلو كتبناها نهارا يصح أن يكون كلاما ها الذي يقول أنه كلام يرفع يده واحد اثنين خمس عشر الذي يقول ليس بكلام يرفع يده خمس عشر النزاع قوي نحتاج إلى من يفصل بينكم من يكون قاضيا في هذه الخصومة من من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه أبو داود في سنانه من حديث أبي غريرة من يفصل بينهم قم يا قال الطاهر بن عياد قوم افصل بينها طائفتين متنازعتين اجتهاد ان شاء الله صح يا إخوة هو كلام لكن كلاما لا لا لا كلاما خاطيا هو كلام خاطئ أنت لما أقول لك يضيء القمر نهارا أنت لا تنتظر شيء وصلت المعلومة صح لكن تقول يا فلان أخطأت هو يضيء ليلا واضح؟ إذن الذين قالوا كلام أصابوا لكنهم قصروا لأنهم لم يقولوا كلاما خاطئا صح والذين قالوا ليس بكلام أخطأوا تفضل السريع ينجح المجتهد كلام كلام؟ ما الذي توفر في توفرت شروط الأربع نبدأ الأولى اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية الثانية مركب مؤلف من كم كلمة من كلمتين تركيبا مسند ومسند إليه مفيد لأن السامع لا ينتظر لشيء آخر أذان؟ طيب يقول هنا لا يفلح الكسول هل هذا كلام؟ توفر فيه الشروط الأربع كونه لفظا كونه مركبا كونه مفيدا كونه موضوعا بالوضع العربي لكن السؤال لا يفلح الكسول مركب من كم كلمة نعم من ثلاث كلمات طيب لا إله إلا الله كلام أحلى كلام نعم وأعظم كلام وهي كلمة التوحيد ما معنىها يا أخانا قم. من أين سلوك حياك الله جيت من سلوك الله يحفظك حياك الله يحفظك. أنت طالب علم بحق جزاك الله خير لكن لو أجبت بتكون بحق مرتين لا إله إلا الله ما معناها أحسن لا معبود بحق إلا الله ولاحظ أحد كلمة بحق خير جاءت معك لا معبود بحق إلا الله وغير الله عبد بباطل صح أحسن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحسنت يا الله جزاك الله خير لا إله إلا الله كلام أعظم كلمة كلمة التوحيد وهل تطلق كلمة على جملة ممكن ممكن أخونا النحو يراكا دفعت الجواب ممكن بل هو الأصل قم قم حتى نرى هذا الأصل يقول الشيخ في, في الإيمان قال والعرض في الأصل تطلق الكلمة وتريد الكلمة وتريد الجملة ما, ما, ما يريد به أن اليوم الكلام وهذا قال لا يعرفه أكثر النحا والفاضل منهم من يقول وكلمة بها كلام قد يؤمن يعني الكلمة تطلق على الجملة هذا كلام هذا موجود في كلام العرب يطلقون كلمة ويريدون بها جملة من الكلمات الكلمة الكلام نعم ما يريد بين نحويين ما يريد بين نحويين باقي عليك الشاهد على ما تقررو على ما خاصه من كلام النحويين أم كلام شفه الإسلام مما تريد نعم الشاهد ان قال قال ابن عقيل وكلمه بها كلام قد يعم سياخان الله نعم هنالك حديث يا اخا يدل على ما هبذا اليه نعم قم قم أنت يا ربي ربي لم يظهره الله لا لا لا نعم ها لكنني أريد أن الكلمة قد تطلق على جملة نعم فمن يقولها أنا ذا نعم أنت قو كلا إنها كلمة هو قائلها وهي جمال من الكلمات أحسن جزائك الله خير <تصفيق> هذا يصلح والحديث لو جئت بالحديث فباخن باخن على ذكر باخن باخن يا إخوة هذه كنت مرة وأنا شاء والإخوة يقولون ولا تزال شابا جضاهم الله خيرا لكن ليس بصحيح هذا المهم كنت مرة حضرت درسا لفقيه في مسجد شيخ يلقي درسا وقتها ما كنت طلبت العلم يكلمهم على الجنة ويحفزهم لها يقول الله الله الجنة الحريات بخ بخ الله الله نهار الجنة بخ بخ فأنا قلت إيش بخ بخ هذا. إن حق أنها بقيت مزعجة في داخلي لا يمكن أن تكون بخ بخ هذه كلمة يعني صحيح خرجت من الدرس وهو في مسجد في الهضبة خرجت من الدرس إلى بيت خالي المهم فتحت كتابا مباشرة اول ما وصلت فتحت كتاب وجدت عندهم ففتحت الصفحة فاجد باخ باخ يا عمر قلت أيوه هي هذه بخ بخ وتخاف على هذا الفقيه أن يكون شخص يفهمه على ظاهرها ممكن يبخ عليه ما ملك يموية هذا خيرا إن شاء الله إيش علاقتنا نحن الآن بهذا من بالحديث فباخن باخن نعم من أتى بالحديث فباخ باخ <تصفيق> نعم قم أحسنت أنت أفدتنا هكذا طيب هذا أنا ما ما ما في بالي هذا حدثنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وهي جمل أحسنت جزاك الله خير يا أخانا تفضل السريع ليس هذا الذي في بالي هذه من بركة مجالسة طلبة العلم نعم قام هذا صح احسن اصدق كلمه قالها العرب قوله لبيد وليس جرير ألا كل ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل وهي جملة أحسن جزاك الله خيرا وأنت السريح بارك الله فيك وأنت حفيظك الله طيب محمد صفوة المرسلين كلام كلام كلام لأنه لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع لو قلنا محمد صفوة كلام. ها كلام لا ليس بكلام صح تتخلف الفائدة لأننا عندنا الآن مضاف فبقي المضاف إليه عندنا مضاف فبقي المضاف إليه وهل يحال بين المضاف والمضاف إليه الجواب لا لا يحال بينهما الله ربنا كلام نعم طيب الله ربهم كلام كلام صح كلام ربنا وربهم لكنه كلام قاصر إذا قلت الله ربهم لا هو ربنا وربهم طيب محمد النبينا كلام كلام لتوفر الشروط الأربع طيب عيسى نبينا كلام نعم كلام لكنه خطأ لكن كلام, كلام. توفرت الشروط أنتم تخافون من كونه مفيدا صح لا هو احنا استفدنا الآن السامع لا ينتظر في شيء آخر عيسى نبينا عرفنا الذي تريد أن تقول لكن نقول كلامك خطأ نبينا من هو محمد صلى الله عليه وسلم قال أمثلة للفظ المفرد محمد علي إبراهيم قام من هذه كلها الفاظ مفردة صح ولاحظ أن المؤلف نوع في التمثيل نوع أولا أنت قم يا المسافر قم قم قم غالب ظني أنك مسافر صح؟ صح؟ كنت تفكر؟ أين وصلت؟ ها؟ أين وصلت؟ سأسألك الآن لماذا مثل المؤلف بمحمد علي إبراهيم قام من؟ لماذا نوع التمثيل؟ لا تسافر مرة أخرى طيب كن معنا في الدرس الله يزديك خير نعم قوم. أحسنت جاء المؤلف باسم وفعل وحرف كي لا تظن أن اللفظ المفرد لا يكون إلا اسما لا يكون اسما يكون فعلا يكون حرفا قال أمثل للمركب غير المفيد مدينة الإسكندرية مفيد؟ ليش ما هو مفيد؟ معروفة مدينة الإسكندرية. نعم؟ لم تحصل فائدة؟ فإذا قال مدينة الإسكندرية جميلة، كلام الآن؟ والمركب مفيد صح؟ طيب عبد الله مفيد؟ ليس بمفيد. إذا قلت عبد الله مشتاه مفيد حصلت فائدة. حضر موت مفيد ها ليست بمفيد. طيب لو قلت حضر موت جميلة حصلت الفائدة. لو أنصف الناس مركب مفيد نعم. لماذا لو أنصف الناس لأن السامع لا يزال ينتظره لشيء آخر لو قال لو أنصف الناس ترك لو أنصف الناس لتركوا طلب العلم كلام لكنه خاطئ إذا جاء الشتاء كلام نعم مع أنه مركب وأنتم في الشتاء الآن إذا جاء الشتاء كلام أو ليس بكلام ليس بكلام لأنه غير مفيد فإذا قلت إذا جاء الشتاء فأدفعوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء كلام أو لا كلام وفيه شاهد النحو قد أجاب عليه مرارا أخونا النحو مهما أخفى المراء كلام ليس بكلام لماذا لأنه لم تحصل الفائدة رغم أنه مركب أو لا مركب إن طلعت الشمس كلام ليس بكلام ما الذي تخلف كونه مفيدا وهذا التركيب غير مفيد فإذا قلت إن طلعت الشمس أظلم النهار كلام لكنه كلام خاطئ أسئلة على ما تقدم أظن هكذا مفهوم الدرس وسهل أيضا استسهل النحو مهم استسهله لا تصعبه وإن شاء الله يفتح الله علينا وعليكم بعطينا شوية أسئلة إذا كان ممكن ولا خلاص كم باقي على قامين ثلاث دقائق نأخذ سؤال ولا سؤالين بسم الله الرحمن الرحيم نرجو منكم أن تنبهوا على حجز الأماكن بالمسجد رأينا من البعض من يحجز أكثر من مكان لأصحابه لا هذا لا يجوز أن تحجز المكان لأصحابك وهم خارج المسجد لا وأن تحجز أنت مكانا وتذهب تطوف في أرجاء المسجد أو خارج المسجد لا يجوز هذا هذا الحجز لا يجوز من سبق إلى مكان فهو أولى به يبقى فيه إلا إذا أراد الخروج إلى الوضوء فتتوضى وترجع لمكانك فأنت أحق به الغدا تتغدى وترجع إلى مكانك بين له تلطف معه لا تحذثون شجارا أنتم طلبة علم ومرة في الحرم ما في داعي. أرجو منكم أن تخبروا طلبة العلم أن هناك مكان داخل النادي مخصص لوقوف سياراتهم وهذا المكان له حارس حفظا على سياراتهم وعدم التضييق على سكان المنطقة وأصحاب المحلات بارك الله فيك وفيك بارك وصلت إن شاء الله التنبيه وصل هناك مكان يا إخوة مخصص لوقوف السيارات داخل النادي من أجل أن لا يتضايق أحد من إخواننا وجزاهم الله خيرا على استقبالهم لإخوانهم طلبة العلم أود منك أن تذكرنا في كل درس بأدب أو أدبين من آداب طالب العلم لأننا بحاجة إليها نعم جزاك الله خيرا نسأل الله لنا جميعا الأدب النادي خلف المسجد خلف المحلات ما حكم من يستدرج الآخرين للإيقاء بهم أو توجيه الكلام معهم بطريقة معينة للإضرار بهم لا لا يجوز الإضرار بالمسلم لا ضرر ولا ضرار ولا يجوز أن تخادع المسلمين أو أن تحتال عليهم الأصل هو أن تعاملهم بصفاء السريرة وحسن المقصد والإقاع بهم ربما يكون سببا في حصول ضرر وسوء عليهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأصل أن المسلم يسعى في جلب المودة مع إخوانه لا أن يمكر بهم مثل الممين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضون تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري فأنت لا ينبغي أن تسعى في الإيقاع بإخوانك بل اسعى في نصيحتهم وهدايتهم من الخير وتعليمهم متى ستوزع النتائج الخاصة بامتحانات الدورة الأولى أفيدونا فنحن متشوقون لسماعها قريبا إن شاء الله سيعلن عن النتائج الدورة الأولى بإذن الله <تصفيق> هذا السؤال له علاقة بالأول هناك بعض الطلب يحجز مكانا في المسجد ثم يتخذ الفراش والبطني وينام نومة الشبعان من الفجر إلى الثاني والربع ويأتي فيقول هذا مكاني لا ليس مكانك هل يجوز الصلاة في الصفوف التي تفصيلها الأعمدة؟ الأصل لا يجوز كنا نطرد عنها طردا كان الصحابة يبتعدون عن الصلاة بين السواري يجوز إذا كان هناك ضيق وحرج على المصلين ولا يجدون مكانا أما في حالة الساعة والاختيار فإنك لا تجوز أن تصطف في صف تفصيله الأعمدة هل الناس مطالبون بمعرفة توحيد الربوبية والألوهية على سبيل التفصيل أم على سبيل الإجمال هناك مسائل لا يسعى المسلم الجهل بها معرفة الله عز وجل وما يجب له من إفراد العبودية له وأيضا اجتناب صور الشرك وأن يعبد وحده لا شريك له فإن هذا لا يعذر به أحد والواجب على الجميع تعلمه أما مسائل ذقيقة فيما يتعلق في أبواب الأسماء والصفات التي قد تخفى على عوام الناس فإنه لا يجب تعلمها إلا على وجه الإجمال طيب إلى هنا وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه